بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع ذحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول ويزورون وان الله لعفو غفور والذين يظهرون النساء ثم يردو لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يدماسا ذلك به والله بما تعملون خبير فَمَن لم يجد صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا اللَّهُ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قبلهم وقد يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله الناس والله على كل شيء شهيد.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 ويتناجون من الإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك, وإذا جاءوك حيّوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذِّبون الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلاتناجوا بالإثم فلا تتناجوا بالايثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا ليحزن الذين امنوا وليس بضار دين شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين امنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقكم أن تقدموا بين دواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآذوا الله ورسوله والله غبي بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون عد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيما ولقد كان لهم جنه فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لا أَمْوَالُهُمْ عنهم اموالهم ولا اللَّهِ من الله شيئا أولئك أصحاب النَّارِ هُمْ النار خَالِدُونَ فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا كَمَا له كما يحلفون لكم يَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ بِكَلِمَاتٍ فَانْسَوْهَا بِغَفْلَةٍ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أنا ورسلي إن الله قوي عزيز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 ويدخلهم جنات انتذر من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح الله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم, مانعتهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقدف في قلوبهم الرعب في قلوبهم الرعب مخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتمروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم رجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ثالثًا بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يُشاق الله فإن الله شديدُ العقاب ما قطعتم من لينةٍ أو عَلَى قائمةً على وصولها فَبِإِذْنِ الله, فبإذن الله وليُخزيَ الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه, فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلِّق رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة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 والذين نبهوا الدار والايمان من يحبون من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه ولا يجدون في صدورهم مما أوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يبخل شح نفسه فاولئك هم المفلسون والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا اغفر لنا واخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر الذين نافقوا يقولون الذين كفروا من إن لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوبلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولا ان لا ينصرونهم ولا ان لا ينصرونهم ولا ان نصروهم لا يولون الادبار ثم لا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 كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف, الله إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خارباً لفيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقبر واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا, لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون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 إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وبتراء مراتي تسرون إليهم بالموده وأنا أعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ول سواء السبيل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 إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ ذُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَهُمُ الْعَبَاوَةُ وَالْبَرَّاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمُ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 لَقَدْ كان لكم فيهم قسو حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وما دولك إن الله هو القلي الحميد س الله أي عل بينكم بيننا الذينا عادكم منهم والده والله قدوا والله وفر لا ينهكم الله عن الذيين لم يقاكم في الدين ولم يخكم منبياركم أن تبرّهم أن, تبروهم أن الله يحب إنما الله عن لِيَقَاتِلُوكُمْ في الدين وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرَ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَتْكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ هَاجِرَةً فَاмْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ لا هن يحل لهم ولا هم يحلون لهم وأتوم ما أنفقوا ولا تناح عليكم ما تنكحون إلى تيتون أدورون ولا تمسكوا بعصا الكواخير واستروا ما أنفقتم والاستروا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فادكم شيء من أزوابكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا, فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبالعنك على, لا يشركن, على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولاده ولا يكين ببخته يخترينه بين أيديه وأرجله ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعه واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تذلوا قوما غضب الله عليهم قبيس من الآخر قد يئس من الآخر كما يئس الكفار من أصحاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم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 يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم هل ادلكم على تجاره تننجكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن, ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا ايها الذين امنوا كوروا انصار الله كما قال عيسى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 هو الذي بعث في الكميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته, يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا, وإن كانوا من قبل لفي الغلال مبين وآخرين منهم لما يرحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 قل الْمَوْتَ الموت الذي تفرون منه فإنه ثُمَّ تردون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم أعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذور البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتروا من فضل الله واذكروا الله, كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوة فضوا إليها وتركوا كقائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم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 وإذا رأيتهم تعجبك حسانهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسننه يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو بحذرهم قاتلهم الله ان نفعون واذا غيل لهم دعوا يستغفر لكم رسول الله لما لو رؤوسهم لولا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سلام عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين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 يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفتوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول, فيقول رب لولا اخرتني الى اجر قريب فاصدق, فأصدق من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إلى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 يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلمون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمنهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا الذين يبعثوا البلا بَلَى لا لَتُبْعَثُنَّ ثم لا بِمَا بما وَذَلِكَ عَلَى بعد الله يسير بِاللَّهِ بالله ورسوله وأنمو للذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تقام ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير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 إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعكم واسمعوا وأضيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قررا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ولا يخرجن إلا ان ياتين بفاحشه مبينا وتلك حدود الله ومن يعد حدود الله فقد عدى نفسه لا ضرر على الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا لوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله إن يئسن من المحيظ من نسائكم إن اغتمتم فعدتهن أَشْهُرٍ وَلَا والله لم يحرن وأولاد الأحمد أجلوهن أن يوعن حملهم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اسقوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تغاروهن لتغيقوا عليهم وان كن من حمل فأنفقوا عليهن فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فان أرعن لكم فاتوهن أجورن وأتمروا بينكم بمعروف وان تعسرتم فسترد له أخا لينفق سعة ساعت من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله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 الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الامر بينهن ليعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا لي النبي لم تحرم ما حل الله لك تبعي مرات ازواجك والله غفور رحيم فاصرم الله لكم تحله اليمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ اسرى النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به واظهره الله عليه واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نباه به قالت من أنبأك هذا قال نباني العليم الخبير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 يا ايها الذين امنوا قووا انفسكم واهليكم نار نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه عليها ملائكه إلى قشدات لا يعصون الله لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا املوا طورا الى الله تنبهن نصوحه عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجرين تحتها الانهار يوم لا يخزي لا نبي يوم لا يغني يَسْعَى الله أَيْدِيهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا, يقولون ربنا اتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا ايها النبي الكفار والمنافقين واغلغ عليهم واغلغ عليهم جهنم وبئس المصير الله مثلا للذين كفروا وامرات لوط كانتا تحت عددين من عبادنا صالحين فخانتهما فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا ومع الداخلين وضرب الله مثلا للذين امنوا في فرعون اذ قالت إذ قالت رب ادع لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي احصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا نفخنا فيه النّحنا وصدبت بكلمات بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وصدبت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القاندين.